وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ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 a m'amintum men fi السماء en yurcil عليكم حاصبà fستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير a olem يروا الطَّيْرِ الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند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 قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة